الكرام والأخوات الذين معنا نشكر لكم في حضوركم لهذه الغرفة الطيبة المباركة غرفة أهل السنة والجماعة غرفة منبر التوحيد وأشكر في حضور وضيف الغرفة الأستاذ جوردانيان لهذه المناظرة التي اتفقنا عليها من يومين أو ثلاثة تقريبا اتفقنا أخي الحبيب مهندس كيلاني على خمسة عشر دقيقة خمسة عشر خمسة عشر عشرين لكل, لكل. آه, ف يعني إذا كان يريد أن تكون العشرين في الوسط ما عندي أي لكن هكذا اتفقنا خمسة عشر دقيقة خمسة عشر عشر عشرين لكل مننا فهذا هو الاتفاق نعم نعم بالضبط أربع مداخلات لكل المتناظر فتفضل لك الله فتحيةك الله جزاك الله كل خير طيب على برس الله إن شاء الله بسم الله أحسن الله رحيم طيب الحمد لله بن عمين والصلاة على مبينا محمد يوم الأمين علي أعوض الرسراء وعشوه التسليم مم. وعلى آله وصحبه ومن ترام بسنان اليوم الدين حي الله كل إخواني وأخواتي في فضور الحاضرين حي الله كل مسلم في هذه غرفة وكل مسيحة أهلاً سهلاً لكم جميعاً في مناظرة فريدة من نوعها وصاحبة عنوان خطيئة حقيقة بعنوان هل الروح القدس هو الله حسب الكتاب المقدس بين أخينا وشيخنا الدكتور آدم يوسي إي وبين الأستاذ الفاضل جوردينيان من الصرف المسيحي فأهلا سهلا بكم وأسأل الله جلسل أن يجري الحق على لسان كبه الطرفين ويظهر اللهم الحق لنا حتى نعرف الحق ونستبع بإذن الله سبحانه وتعالى تكون منظر ان شاء الله على أربع مداخلات في المداخلة الأولى خمسة عشر دقيقة والثانية كثالثة والثالثة والأخيرة تكون عشرين دقيقة والبادئ البادئ بإذن الله سيكون ان شاء الله الأستاذ جوردينيا حسب ما فينطقة بكتور آدم سيكون أستاذ جوردينيا أن حضرتك ان شاء الله خلينا أبدأ بالتنقيض بإذن الله من سيعد الدكتور نادم من البارئ الدكتور او الاستاذ جورجيني ان شاء الله طيب نبدا بتنقيط عن المتناظرين وباذن الله تعالى ابدا انا العد ووزير المناظره سيكون شاء الله كل دقيقة على السيكس حساب للوقت باذن الله الذي اود نبدا بركه الله باذن الله بالتنقيط يا ريت يرفع يده الاستاذ جورجيني تفضلا امرك سوف تكرم أستاذ أولينيان سننفع عناك أستاذ أولينيان سننفع عناك طيب نبدأ على ركس الله ساء الله أستاذ أولينيان صبر لك اللاقت مداخلة الأولى في هذه المناظرة ولك من الوقت خمفة عشرة دقيقة نستمع إن شاء الله إليك طيب أهلاً فيك أستاذ الكيلاني وبرحب بالأستاذ أعدم وبرحث فيكم جميعا باسم الرب يسوع المسيح أتمنى تكون المناظرة مفيدة للجميع طبعا أنت أبدأ بي صلاة قصيرة باسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين بشكرك يا رب على رحمتك بحيث أنك ترحم الخطال لأنا واحد منهم أشكرك من أجل أنك أرسلت ابنة الوحيد يسوع وأنه مات على الصليب وحمل خطيانا يا من خلقتني أعلن حاجتي لك ولك المجد يا رب المجد من الآن وإلى الأبد باسم يسوع. آمين طبعا اللي ما بعرف الموضوع هو إثبات ألوهية الروح القدس من الكتاب المقدس هلأ بحسب دراستي في أربع أنواع من الروح ذكرت بالكتاب المقدس في روح الله يعرف أشكر الأمثلة مثال هو مثال أكل نوع سفر سمويل الأول عشر عشر ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة إذ من الأنبياء لقيته فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم في عن روح الإنسان سفر زكريا مع شواحد وحي الكلام الرب على إسرائيل يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجاب لروح الإنسان في داخله طيب الصوت موجود انا معكم اسمك حديث تبلي واحد طيب تمام في أرواح التي تعتبر ملائكة رسالة بولوس الرسول إلى العبرانيين 1-13 ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعبائك موطئا لقدميك أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العرك الدين أن يرثوا الخلاصة وفي أرواح شريرة، شوف إنجيل لوقة 721، في تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة ووهب البصرة لعميان كثيرين. رح أقطبس من استي تكلة، طبعا في اختصارات ممكن تلاهو ألف عين اللي هي بتكون أعمال الرسل، أنا ما رح أحكي الشاهد بالاختصار، رح أقول الآيات. بيقول جاءت كلمة روح بمعنى ريح أو نسمة وهو معناه الأصلي. عن بعض القوات غير المنظورة مثل روح العرافي في سفر أعمال الرسول 16-16 وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرفتها وروح الضلال رسالة يحن الرسول الأولى 4-6 وبدأ أضيف طبعا أنه ورد هنا روح الحق نحن من الله من يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع بنا من هذا نعرف روح الحقي وروح الضلال ورد في رسالة بولس رسول أولى التي مفاوس أربعة واحد ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين ورد روح المسيح سأذكر أي أخرى وهي رسالة بولس الرسول الأولى 11 بحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم إذ سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها طبعا عبر بها عن اتجاهات خاصة وعبر بها عن اتجاهات خاصة في الإنسان فقيل المنصحك والمتواضح الروح 0 إشعياء 57 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبدي القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكنه ومع المنصحقي والمتواضع الروحي لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنصحقين روح الوداع وروح الوداع إذا بتشوف رسالة بولس الرسول الاولى إلى أهل كورونتوس 24 ماذا تريدون أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداع وروح منكثرة سفر المزامية 51 17 ذبائح الله هي روحا منكثرة القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره وروح الفشل رسالة بوليس الرسول الثاني التي متاوس وحد سبعة الله لن يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر وروح سبات رسالة بوليس الرسول إلى أهل رومي 118 كما هو مكتوب أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصر وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم وسمي بها الملائك الأبرار والأسرار شوف رسالة بوليس الرسول إلى العبرانيين 11-14 أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العاكدين ان يرثوا الخلاص سفر المزانين 114-4 الصانع الملائكة, الملائكة آسف. الصانع ملائكته رياحاً وخدامه, وخدامه ناراً ملتهبة إنجيل مرقص 3-11 والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة إنك انت ابن الله إنجيل مرقص 9-25 فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكدون انتهر الروح النجسة قائلا له أيها الروح الأخرص الأصم انا أمرك أخرج منه ولا تدخل أيضا سفر أعمال الرسل 13-12 حتى كان يؤتى عن جسده بمنازيل أو مآذرة إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم رسالة بوليس الرسول إلى أهل أفاسوس 16 فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع الصلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية, الروحية في السماويات طبعا سمي بها وسمي بها ما هو غير مادي كنفس الإنسان هو الله على الخصوص اسما للأقنون الثالث من الثالوث الأقدس ومن المهم جدا أن نعرف من هو الروح القدس هل هو مجرد تأثير إلهي أو قوة روحية عظيمة أم هو روح الله الأقنون الثالث في اللهود يقول اقرار الإيمان نؤمن بالروح القدس الرب الحي المحي المنبتق من الآب فإن كان الروح القدس مجرد تأثير أو قوة إلهية يحق لنا أن نحصل عليها لنستخدمها في حياتنا الإيمانية وخدماتنا الكنسية وعملنا الروح لكن ان كان الروح القدس هو روح الله الذي يحيي موت الذنوب فيجب أن نسلم له نفوسنا ليستخدمنا كما يشاء هو وما أكبر الفرق بين استخدام الروح لنا واستخدامنا له ومن المهم أن نعرق ان كان هو الأقنوم الثالث في اللهود فنقدم له التعبد ونؤمن به ونخلص له ونحبه أو إن كان مجرد قوات ساعدنا في حياتنا الروحية غير أن كل قارئ للكتاب المقدس يرى بوضوح أن الروح قدس شخص ذو صفات إلهية ويقوم بأعمال لا يقوم بها إلا الله وقد وهض دركات عظيمة لكل المؤمنين الذين عرفوه وسلموا نفوسهم له باعتباره العقنوم الثالث في اللهوت وينسب إليه كشخص العقل والمعرفة ومشاعر المحبة والحزن ويقف الناس منه المواقف التي يقفونها من الأشخاص فيثرون ويكذبون ويجدفون عليه ويزدرون به ويحزنونه فليس الروح القدس تأثيرا ولا انفعالا ولا مجرد قوة بل هو شخص الله ذاته إنه روح الله وأحد الأقانيم الثلاثة فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد بيحنى الأولى خمسة سبعة طبعاً كلمة اوكنوم هي كلمة, كلمة سريانية تدل على من يتميز عن سواه بغير انفصال عنه طيب انا كم ضل معي وقت بدي اقتبس من معرفه هلأ ورد شواهد اذكر لها الايات ايضاً صفات الروح الكدس يكشف لنا الوحي الالهي في الكتاب المقدس صفات الروح الكدس الالهية نذكر منها الأزلي الروح القدس هو أزلي كائن بذاته سأذكر واحدة بسابة الأبرانيين 9-14 فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطخر ضمائركم من أعمال ميثة لتخدم الله الحية الكلي العلم والمعرفة رسالة كورنثوس الأولى 12 فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله بالكلية الوجود بإنجيل يحنى 14-16 وأنا أطلب من الاب فيعطيكم طبعا 16-17 وأنا أطلب من الآبي فيعطيكم معزيا آخر ليمكث ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث, ماكث معكم ويكون فيكم طبعا هون ورد يمكث معكم إلى الأبد طبعا هاي صفة إلهية لأنه ماكث فيهم للأبد يعني معروف هو الروح القدس هو المعزي طيب القدير الروح القدس هو القادر على كل شيء كما يتبين لنا من العديد من النصوص الكتابية سفر التكوين واحد تنين وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة ظلمة والروح, أو ظلمة والروح الله يرف على وجه المياه سفر أيوب تلاتة تلاتين أربعة. روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني سفر زكريا فأجاب وكلمني قائلا هذه كلمة الرب إلى زور قائلا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود سفر يوئيل 228 ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل البشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رأى انجيل يوحنى 3 خمسة أجاب يسوع الحق الحق أقول لك ان كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله أعمال الرسل تنين أربعة وستعشر لواحد وعشرين دي أذكر أربعة الجميع من الروح القدسي وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطهم الروح أن يمتقوا وبستعشر بل هذا ما قيل بيؤيل النبي يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنكم وبناتكم ويوى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم بعد بعدد 18 بحكي وعلى عبيدي أيضا وإنائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون وآطي بعدد 19 طبعا إذا تكمل عند 21 بحكي ويكون كل من يدعو باسم الربي يخلص كم تبقى بس كم في بقيم الوقت طيب. بإنجيل متى 12-28 ولكن ان كنت انا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله ملكوت الله بسالة روميا 15-19 بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى إني من أرشليم وما حوله إلى اللي ريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيحي رسالة كورونتس الرسول الأولى 12-8-11 فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر مواهب لاخر عمل القوات ولاخر نبوه ولاخر تميز الارواح ولاخر انواع ال सिनेه ولاخر ترجم ترجمه, ترجمة السنة ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء بطبيعه تكون عرفتوا انه الروح القدس الواحد الازلي الابدي غير منفصل عنه الاقنوم في الصالون ويعمل اعمال الله فانا ذكرت هلا بعض الادنى بتمنى من الاخ ادم انه طيب الوقت المتبقي ده فيقتين احكي كمان ايه أه, بحكي برساله بولس الرسول الثاني الى اهل كورنثوس 3:17 وامر الرب طبعا سامحوني في صوت عصفور انا هلا رسالة بولس الرسول الثاني إلى أهل كورونسا الثلاثة السباطاش وأما الرب فهو الروح وحيث, وحيث روح الرب هناك حرية حرية أو حرية طيب بتكثير أنطونيوس فكري ولد وأما الرب فهو الروح في الرجوع للرب تنكشف الحقائق التي كان عليها برقة فننتقل من الحرف إلى الروح وتفهم أيضا أن بالرجوع إلى الرب يأخذ هذا الإنسان في داخله الروح الكدس الذي هو الرب وحيث يوجد الروح الكدس الذي يؤخذ بواسطة الرب فهناك توجد الحرية من برقة وعبدية النموس ومعنى ذلك أن رجوعنا إلى الرب يسوع هو عينه حصولنا على الروح الرب في داخلنا أي أن الحياة في المسيح هي الحياة في الروح الروح حلاً بديلاً عن الحر الولادة الجديدة من الماء والروح هي زرع إنسانية يسوع المسيح في كيان المؤمن صار آدم الاخير روحا وحية كورونتوس الأولى بكتبه كاواو اللي هي كورونتوس الأولى 15-24 وبهذه الحياة الجديدة يكتشف الإنسان ما يجب أن يعمله لا كوصايا خارجاً عنه ومكتوبة في ألواح وينفذها بتغصب ودافع الخوف والعبدية لكن يجد أنه في حرية يجب أن ينفذ الوصية فالروح كتبها على قلبه إذ ملأ قلبه من المسيح بساوي وحيث روح الرب هناك حرية هنا نرى بركة التمتع بالروح والعبادة بالروح فهو يعطينا استنارة فنعرف المسيح ونحبه فننفذ الوصية في حرية لا عن كبت داخلي إذ تجددت طبيعتنا ولذلك كان رمزا حلول الروح القدس يوم الخمسين رمزيا حلول الروح القدس يوم الخمسين لأن, لأن اليبيل وفي الحرية كان في السنة الخمسين لوقت انتهى المايت فريس شكرا لك يا سيد جوجيني هذه المداخلات الصيبة دكتورنا آدم مع المكسر دكتور آدم دكتور آدم اتفضل الدكتور مداخلتك الأولى وخمسة عدد ضقيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أحيى الله جميع الأخوة الكرام بارك الله بكم وأحسن الله إليكم أحب أن أشهد الله وملائكته وأشهد عليكم جميعا أنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أنه إلهاً واحدًا لا أكن ما له خالق السماوات والأرض بارئ كل نسمة تقول عليه كثيرا من المغطلين وهذا اللقاء اليوم هو لقاء بين الحق والباطل وطالما دعونا إخواننا النصارى الذين يحبون أن نسميهم بالمسيحيين دعوناهم لكتاب الله فانصرفوا عنه وقالوا كفينا بما لدينا من كتاب لم يرضوا رسالة رب الأرباب تصدقناهم وذهبنا إلى كتابهم نبحث في أعماقه أين يا ترى نجد إلوهية المسيح أين يا ترى نجد إلوهية الروح القدس وهما أقنومان في التسليف المزعوم لديهم عندهم الله هو ثلاثة أقانون الابن الروح القدس هذا هو الله عندهم يترى اي ما الدليل نحن كمسلمين من اهل السنة والجماعة تعلمنا ان نبحث عن الدليل كثير من ابائنا واباء ابائنا لم يعرف الدين وما الاسلام إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم فكان منهم من كان نصرانيا وكان منهم من كان يهوديا ولقد عالموا أن التمسك بالنصر هو التمسك بالعلم والتيق من المصدر والدليل فحفظوا على هذا الدين وعبدوا عليه بالنواجد وهذا هو ذأبنا إلى اليوم نسأل عن الدليل أحسن الكثير من المسلمين الظن بالنصارى وظنوا أن تأليها في الأقانيم له نص وسند في الكتاب المقدس نفات الكبعه لسنوات وسنوات وعقود وقرون والجيل تلو الجيل يسال علماؤهم علماؤهم ويناقشهم اين الدليل ليس ثم دليل هو محض فتحنا ومن من الممكن أن يكون هذا الذي ينص عليه النص ومن من ممكن أن يكون أصطرح هذه الصفات لا يمكن أن يكون هذا الذي نبدع له أنه هو إله سواء الروح القدس او سواء يسوع المسيح درجة أكثر المناقشات والمناظرات حول المسيح عيسى بن مريم كما نسميه نحن وهم يسمونه يسوع المسيح أكثر المناظرات أكثر اللقاءات والمحاضرات وكذا الحوارات وقلما لما من تكلم وناقش حول الروح القدس أليس هذا, أليس هذا عندهم أقنوني في تلك الهيكلة التسليسية لأن سقط اقنوم واحد من هذا الظن سقطت تسليس جملة واحدة جملة واحدة لذا نحن نسألهم ببساطة أين الدليل على ألوهية الروح القدس كما تسمونه أنتم طبعاً نحن عندنا كما حقق أخن لنا هنا في البالتوكس موت في الطبر الله كله خير فلمس عندنا هذه التفمية بالألك كيفية تعريف الروح عندنا روح القدس نحن طبعاً يعني ليس عندنا الروح القدس كمسلمين لكن لا أشكال لأننا يأتوا بهذه التسمية لا نعلم مثلاً يهود تعالوا نسأل اليهود لا يعرفون شيء عن الروح القدس بهذه التسمية الثاني تقدم في مداخلاته الاولى وكأنه ذهب عن النصوص التي تتكلم عن كلمة روح وقال هناك تتكلم الكتاب عن الروح احنا دخلنا لمده هذا الأمر ان لك روح الانسان فتنفق الله في ادا نسمه نسمه روحه او روح حياه احنا لا نتكلم عن هذا احنا نتكلم عن الروح القدس الذي انهتموه وجعلتموه اقدوما الهيه فعبدتموه من دون الله ماذا الذي نتكلم عنه؟ ثم قام بسرد نصور تل والنص تل الرابط بينهم؟ أين الرابط يا ضيفي؟ ماذا تريد أن تعلمنا؟ لم تقم إلا بسرد أين الدليل؟ دلنا ألسنا بنظرك ضغلنا الطريق؟ ألسنا بنظرك محرومون من الإيمان؟ دلنا كيف نرى من كتابك أن الروح القدس هو الله أين الدليل على ذلك هل لديك نص يقول أن الروح القدس هو الله أين هذا النص وإن لم تأتي بهكذا نص أو بما سأطلبه منك بعد قليل فما أنت إلا في محض إحلام تتخضطوا في الأمان ورسها ومن مثلك على هذا الإيمان من آباء قالوا القول فصدقتمه وابتخفتم أحباركم ورهبنكم أربابا ربى كلامهم على كلام الكتاب عندكم الذي تظنون أنه كتاب الله وحي الله ألي يقول الكتاب عندكم كل الكتاب موح به من عند الله؟ فأين النص؟ لا يوجد نص إخواني وحباي قال البيت أن هذا الروح هو روح ضلال مرة وأن الروح تأتي بمعنى ريح وأن الروح تأتي بمعنى الحق وأن وأن, وأن, وأن الروح منكثرة فما لا يفيدون هذا في إثبات إلهية الروح القدس هل الله إله تشويش أن تتشويش على الحاضرين يقول لك بولوس الرسول عندكم في الكتاب أن الله ليس بإله تشويش كونتوس الأولى أربعة عشر تلاثة وستين لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام وحضرتك لم نجد منك إلا تشويشا يعني لو أتينا ونظمنا في هذا التعريف الذي عرفته عن الروح وهذا البطل الذي قدمته أعلى وقل أنت ظن أن الله نفسه هو منكثر أنه ريح لا أظنك قصدت ذلك مطلقا ولكن لم يكن هناك داعا لهذا العرض ما أفضتنا به ذي شيء طيب نعود إلى نقطة أخرى سؤلت تلاميذ عن الروح القدس كانوا قالوا وما كنا ندري من الروح القدس لا نعرفون الروح القدس يعني ما كان يدرون من هو الله هل تستطيع تقول لذلك وتعلق عن هذا او على هذا ما كان يدرون من هو الروح القدس اثنين ايوه قال ان يكون الروح القدس هو الله ولم يعرف عنه اباء المسيح وصولا إلى إبراهيم وارتفاعا إلى آدم من سفر تكوين من أول سفر من أسفار العهد القديم إلى سفر ملاخي آخر أسفار العهد القديم لا تجد فيها تعريفا للروح القدس الله كان مستخفى عن الناس لبث لباسا جديدا وزيا جديدا سبحان الله عما تصفون تفاجأ الأهد الجديد بهذا التعبير اكتشفوا اكتشابا جديدا أن الله هو الروح قدس يقول المسيحيون في أمومهم وهم يثبتون الألوهية لله الآب كما يسميه الكتاب ليس, ليس عندنا إشكالية في موضوع المصطلحات إذ قال الكتاب عندهم على لسان المسيح بإلوهية الآب الذي هو إله اليهود ليس عندنا إشكالية في موضوع هذا الاصطلاح والرمزية هذه ولا نناقشهم نحن في إلوهية الآب من حيث التسمية علمنا ما يدل هذا ومن خلال دراسة كتابهم لا نجد إلهية إلا الذي سمي بالآب أي الذي نشأ الناس وعب الناس وأعقى الناس وغزى الناس ورحم الناس وهو إله العهد القديم أو إله اليهود إن شئت أن تقول هذا أفضل قال يسوع المسيح لهم الذي تقولون أنتم, أنتم أنه إلهكم وهذا تجدونه أخواني وأحبائي في العهد الجديد في يوحنى 8.54 هو يعرف عن الآب ويقول فليستر مجدي شيئا أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم هذا أمر معروف لدى الذين جاء إليهم المسيح أن هذا الآب معروف لديهم هو إلههم إذا لا تجدون منابرات ولا حوارات حول ألوهية الآب من الكتاب المقدس هذا النصرى يعلم أن هذا لا إشكالية فيه لكن تجدون الشرخ القائم في إلوهية الإبن هذا ليس موضوعنا وإلوهية الروح القدس يقولون أن الله الآب حي بروحه أي الروح القدس جميل جدا جميل جدا ماضيكم بكلمة أيبي الإبن إذا كان حي بالروح القدس بل هذا يعني أن الله يحيى بالله وممكن حضرتك تجاوبنا من ناحية أخرى يقول الكتاب عندكم أن أنت قلت ان الروح القدس أخذ اسم المعزي هذا إيمانكم أنتم هذا الذي فرقته وحضرتك يا ضيفنا الجودانيا يقول الكتاب عندكم في يوحنى 15-26 أن روح الحق هذا الذي هو المعز عندك أنت في مفهومك يمضح يقول من عند الآن يوحنى 15-26 يفقى حاضر أنا آفف آفف لحظة واحدة أزدها لبيتي يفقى حدثت الله اندفق من عند الله ولا ضد من وجود سابق للآب لكي ينبذيكم هل روح القدس فما ناسبقوا ممن مع هذا السؤال أتركك وانتهى الوقت شكراً استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم سؤالاً المدافعة الثانية للاستاذ جوردينيان لك الوقت خمسة عشر بقيقة واثنين واربعين ثانية احتضل معك اللاقة للاستاذ جوردينيان طيب شكرا استاذ الكيراني وشكرا استاذ آبن طيب انت قل يعني انا رح اسرد بس ممكن ما اجيبها بالحرف الواحد حسب ما دونت تعالوا نسأل اليهود لا يعرفون شيء عن الروح القدس بهذه التسمية خطأ افتح سفر المزامير 51-11 لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوسة لا تنزعه مني بتممي الصحح معلوماتك من هاي الناحية بتقول الروح القدس الذي ألهتموه وجعلتموه أقنوما وعبثتمونه وعبثتوهم من دون الله لا الروح القدس هو نفس ذات الله فلا نحن لا نعبد شخص غير الله الواحد ولا تجد تعدد آلهة في كل الكتاب المقدس وأنا على استعداد أثبت لك ذلك يعني إذا أثبت لك أي تعدد آلهة انا أسلم إليك المناظر يعني ما فيش عنا أعبد مثلا عدة آلهة هو الله الواحد لأنه نحن نؤمن أن الله الآب الله الابن الله هو رف القدس إلى واحد وليس آلهة منفصلين طيب طبعا انت حاولت كانه تطبق علي نصوص من القران والتخسس اخبارهم ورهبانهم اربابا بس بتمنى انه بيكون كل النقاش من الكتاب المقدس يعني لما تيجي تطبق علي مبدا من القران طب انا اذا هيك بقدر اجيب لك ايات انا بقول لك هاي مفهومها خاطئ عندنا وبشرح لك فهل تحب انه منحى المناظره يتخذ هاي الناحيه فبتمنى من القران وتحاول تطبقها علي طيب هل الروس هو الروس دلال؟ وأنا ذكرت لك أنواع أنواع يعني أنا كنت بمشي معك بروح الله الروح الإنسان أرواح شريرة أرواح الملائكة وذكرت لك حتى أشرح فحتى الشخصي قدر يميز إنه لما تذكر شيء معين هذا يختص طيب هلأ في صوت طيب أوكي أه... أنت بتقول <تصفيق> طيب سئل التلاميذ عن الروح القدس ك... قالوا ما كنا ندري من او ما هو الروح القدس اين هي هذه الايه <تصفيق> انا بصراحه ما سمعتها هل التلاميذ حكوا ما هو الروح القدس او من هو يعني بتمنى تجيب لي الايه حتى اتاكد انه هيعقل أن يكون الروح كدس هو ولم يعرف من سفر التكوين طبعا فرق ذكرت لك آية أنا بسفر المزامير في الراسة منها ومليان آيات عن روح الله يعني إذا بدك بعطيك مثال بسفر سفر الخروج 31-3 وملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة بسفر العدد 24-2 ورفع بلعام عينه وراء إسرائيل حاله حسب أصباته فكان عليه روح الله بدك كمان أذل سفر سموئيل الأول 10-10 ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة إذا بزمرة من الأنبياء لقيته لقيته فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم يعني مليان أذل بالعهد القديم تثبت أنه روح الله وفي نصا روحك القدوس فطبعا هو معروف من العهد القديم طيب انت بتقول طبعا انت بدك تستشهد بنص تقولون تقولون طيب بإنجيل يحنى ثمانية أربعة وخمسين أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا أبي هو الذي يمجزني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم طيب كمل شوف شو بحكي ولستم تعرفونه وأما انا فأعرفه وأن قلت أني لست أعرف وأكون مثلكم كاذبا لأني أعرفه وأحفظ قوله أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة سنة بعد أفرأيت إبراهيم قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون ابراهيم انا كائن فأنت شوف سياق النص حتى تعرف المسيح عن شو بيحكي فالمسيح أعلن لهوته بشكل واضح طيب ألوهية الإبن ليس موضوعنا إذا بدك تتطرف لموضوع ألوهية الإبن أنا حلق استعباد أعمله ناظر عنه ما عنديش مشكلة الكتاب المقدس مالي بألوهية السيد المسيح فمناظرتنا مش عن الهوة المسيح فبتمنى انه ما يكون فيه اي نقاش عن لهوة المسيح تمام الروح القدس أخذ... طيب الله انبثق من عند الله هلأ هلأ بدي اشرح لك شوي يعني بتمنى تكون تسهمني كانسان الانسان مكون من نفس وجسد وروح فلما انا احكي سليم تكلم او خطر في باله فكرة أو خليني سليم أكل بجسده هل إيش اللي أكل اللي عمل هذا التعيين الوظيفي هو الجسد المادي هل الروح أكلت لا بس نحكي سليم أكل صح فإذا قلت أنا أكلت بجسدي فهل هذا يعني أني قلت شيء خطأ يعني إيش أرد الاختلاف بالتعيين الوظيفي لا يعني الاختلاف بالجوهر يعني أعطيك مثال واحد تكلم بالابن يعني الله تكلم بالابن الله تكلم بالكلمة فهل هذا يعني ان الله تكلم بالله لا الله تكلم من خلال كلمته زي انا اكل بجسمي الاختلاف بالتعين الوظيفي لا يقسم اللهوت نحن نؤمن بإله واحد له كلمه وله روح ناطق بكلمته اللي هو الابن حي بروحه اللي فلا يعني أن الله حي الله حي بروحه فلا تنسب تعيين وظيفي الى باقي الأقنين وتقول الله لا الله سيبه ولا يصل الحياة عنه فتمنى اكون وضحت لك هاي الجزئية اذا بتحب نتناقش فيها بالتفصيل واضرب اي مثال يعني اضرب مثال الانسان ورح تقدر تفهم هذا الشيء لانه الانسان مكون من نفس وجسد وروح طيب بدي ادخل بيعطيك دليل أنت بدك دليل على ألوهية الروح القدس صح؟ فلأعطيك دليل قاطع افتح سفر أعمال الرسل خمس تلاثة فقال بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدسي وتختلص من ثمن الحقلي أليس وهو باقن كان يبق لك ولما ذيع ألم يكن في سلطانك فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر أنت لم تكذب على الناس بل على الله. بل على الله ركز عليها فهو عمين حكاله لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس فمين هو الروح القدس هون طبعا لك من تصفير أنطونيس فكري تكذب على الروح القدس يساوي الروح القدس يملأ الكنيسة ويملأ الرسل وكل ما تعمله الكنيسة يعمله الروح وكل ما يعمل ضد الكنيسة يعمل ضد الروح وبمقارنة آية ثلاثة أربعة نرى ألوهية الروح القدس فالروح القدس هو الله فالكذب على الروح القدس هو الكذب على الله بتمنى تردلي على هذا الدليل القاطع و... يعني يكون أمين مع نفسك ده هاي جزئي يعني أنا عن بعضك دليل قاطع فانت شوف فكر فيها طيب انا بدي أحكي عن أعمال الروح القدس بدي أكمل ال... اقتباس من معرفه بدي اذكر اياته مش بس شواهد يعمل الروح القدس في حياة المؤمنين والكنيسة كما يتبين من الكتاب المقدس الذي يذكر الكثير من اعماله المباركة ومنها انه يعلم ويذكر المؤمنين بتعاليم المسيح انجيل يحنى 14-26 واما المعزي الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يمجد المسيح انجيل يحنى 16-14 ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم يجدد يجدد حياة الإنسان روحيا الولادة الجديدة المسيح انجيل يحنى 3 من 6 إلى 8 انجيل يحنى 3 من المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح يمنح التبني رسالة روميا 8-15 لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب يقدس رسالة روميا 15, -15 حيث أكون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم مبشراً لانجيل الله ككاهن يكون قربان الأمم مقبولاً مقدساً بالروح القدسي يرشد طبعاً هو ذكر إنجيل يحنى 15-12 بس مفروض إنجيل يحنى يعني الأضق او الصح إنجيل يحنى 16-13 وأن متى جاء ذاك روح الحقي فهو يرشدكم إلى جميع الحقي لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية يمنح المواهب الروحية للمؤمنين بالمسيح رسالة كورونسس الأولى 12 لم يفكر عدد معين رح الاول الأول أقرأ الأول وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهل بحكم الجهة المواهب الروحية طيب يشهد عن المؤمنين بالمسيح أنهم أولاد الله رسالة روميا 8-16 الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله كم تبقى من الوقت حمز بقاك يبكت أي يوبخ على الخطية إنجيل يحن 16-8 ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى بر وعلى دينونة ركز عليه يبكت العالم يمكث مع المؤمنين انجيل يحنى 14-15 وأنا أطلب من الآبي فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد, إلى الأبد يمنح المؤمنين قوة وشجاعة للشهادة عمال الرسل 81 لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورو شليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض يعزي أعمال الرسل تسعة واحد وثلاثين وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر يقوي المؤمن رسالة روميا 15-13 وليملأكم إله الرجاء كل سرور وثلام في الايمان لتزداد في الرجاء بقوة الروح القدسي شوف بقوة الروح القدسي قول يسكن في المؤمنين رسالة تمثاوس الثاني 11-14 احفظ الوذيع الصالحة بالروح القدسي الساكن فينا الوديعة الصالحة بالروح القدسي احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا فهو الروح الله الساكن فينا القدرة على اقامة الموت وهذا سؤال إلك. من له القدرة على اقامة الموت هل ممكن أن تجيبني بتمنى انك تجيبني على هذا السؤال لانه بحكي برمية ثمانية داعش وإن كان روحه الذي أقام يسوع المسيح من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحي أشسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم شفش بحكي سيحي أشسادكم المائتة أيضا بروحه فهو له قدرة أحياء أشسادنا كيف بالروح وبحكي وإن كان روحه الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم فاروح الله لأقام يسوع طيب طيب بثمانة تكون وضحة الآية لإلك وإذا عندك أي تفسير آخر لأي آية أنا ما عنديش أي مانع يعني ممكن نجيب التفسير ونتناقش حول الآيات بس بشكل عام أنا حاب أنبه على شغلة المناظرة حول ألوية الروس القدس فإذا بدك تتناقش حول الأقانيم، الآب والإبن، وهل هي شرك أم وحدة أم، يعني ندخل بهذه التفاصيل، ما عندي مشكلة، لذلك حاب أذكرك بأنه هذا ليس هو موضوع المناظرة، وأرجو عدم تطبيق أي ايات من القرآن علي، لأنه برضو هذا مش موضوع المناظرة، طبعا في أنواع للروف وأنا شرحت لك، و... إذا بتحب يعني ارجع للتسجيل واسمع ايش اللي انا حكيته بالنسبة لسؤال التلاميذ عن الروح القدس باتمنى ويذكر قل لي وين حكوا انت حكيت من او ما هو الروح القدس يعني وين هاي الآية افكر اياها بالنسبة لعهد القديم انت بتقول تعال نسأ اليهود لا يعرفون شيء عن الروح القدس بهذه التسمية وانا عطيتك من سفر المزمير وبتمنى يعني تردلي ع هذا الامر يعني هل كنت صادق في هذا الشيء سفر المزمير مش هذا عند اليهود طيب امم بكون... حكيت اله واحد لا اقنوم له يعني انا مش عارف ممكن تشرح لي الجمله مع انه انا ما بحبش ادخل بقى بالتفاصيل هو ليس موضوعنا بس اذا ممكن تقول لي ايش قصدت بالاله واحد لا اقنوم له طيب مايك فري طيب شكرا سيد الدنيا أهلاً في هندك دكتور أدم موجود إن شاء الله مداخل الثاني لك وذلك من الوقت 15 دقيقة وحوالي 16 ثانية سوف أمعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب إخواني وأحباي الضيف كان يسأل تعالوا نبدأ من حيث انتهى ما رأيكم إن شاء الله تعالى لننم المقاطة في أشار إليها هو أقال الضيف قبل قليل ب... والنصوص نزلت أمامكم بأن الروح أقام يسوع المسيح يعني هو يقصد الله القدس أكتب لي لو سمحت على التكس ان كنت تقصد ذلك قل نعم لو سمحت حتى, حتى يستبين لي مئة شخص موجودين في الغرفة الآن ماذا تقول أنت؟ يا جوردانيان يا جوردانيان أكتب قلت أن الذي أقام الأموات وأقام يسوع المسيح إذن هو الله إذن هو الروح القدس يجب تانيا مش مذاكر جيد حضرتك نعم لا أجب, هل أجب حضرتك إذا كنت قلت القول قبل قليل الدين قوة الدين قوة وموقف التسجيل موجود والنصوص موجودة حضرتك سأقرأ المصوص على مسامع الأخو الكرام حضرتك قلت لنا بكل بساطة أها. وإن في رمية مينة 11 وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحي أسادكم المائزة أيضا بروحي الساكنة فيكم إذن الروح هو الذي يقيم الأموات إذن هو الله نقول لك سقطت في في سوء فهمك للكتاب المقدس لديكم لأن الكتاب في المنظومة التثريفية لديكم حيث أن المنظومة التثريفية الآب والإبن والروح القدس الآب, الأب الإبن الروح القدس وحظة تقوم بعملية خلط لمثيلة لها في التاريخ يا جوردينيا. ليه لأن الكتاب يقول أن الله الآب هو الذي أقامه من أمواته لقد تفاشي جوردانيا أنا قبل قليل عن قبل لم أعطيك النص لإجرد مقدار فهمك في الكتاب ومعرفتك في الكتاب واتضح أنك فعلا يلزمك دراسة أكثر وأكثر لتعلم أين النصوص النص نزل المقدارك الله بكم من غلاطية واحد واحد حول أن الآب هو الذي أقبه من الأموات مش الروح قدرش غلاطية واحد واحد بولص رسول الله الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح وهو الله الذي أقامهم الأموات حضرتك مش عارف مش عارف مش عارف يا خلط بخلوطة موضوع خلط الآب والروح القدسي و... يعني يخلص الأمور بعضها البعض لا يا جوردانيان لا يا جوردانيان لا تؤخذني إن كنت اشتددت عليك اليوم أو اشتددت عليك اليوم فالموقف لا يستأهل إلا ذلك لأنك صلصة مناظرة لحظت يا جوردينيان أنا في العادة في أكثر ليونة وأكثر آآ آآ سماحة ولكن اليوم هو موقف بين الحق والباطل أنا سأسع بكل ما أستطيع أن أدلك على الحق وأقرع فيك وصولا الحق لتنتبه وتدرس دراسه حقيقيه لتفهم كذا نفسك بقول لك الان هل الاب هو الروح القدس عليك ان تثبت لي عليك ان تثبت لي ان الاب هو الروح القدس تفضل الناس يقول الاب وما أحسبك بمهرطق وإن كنت تعجف على أوتارهم اثنين فألتني على مسامح الأخوة جميعا أين النص الذي يقول أن التلميذ ما كانوا يعلمون من الروح القدس أنا قلت أنهم لم يسمعوا أنه يجد الروح القدس قال أنت أتيت من عندك أين النص؟ شو رأيكم يا أخواني نعطيه النص افتح يا جوردينيان سفر أعمال الرسل تتقطعش اثنين ولينزل النص على التكتل يراه الجميع فليقول فيه سألهم يعني بولوس هل قبلتم الروح القدس؟ هل آمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح لقدس يا هذا الحرد جوردينيان؟ ألي هذا الحرد جوردينيان؟ هو النص أماوك عساك تقول هذا الموضوع ليس مع التلميذ أعيك <تصفيق> الله يا رب العيد تقول أن الموضوع ليس في التلاميذ نزلوا له النص الذي قبله امتزاكم الله خير النص الذي قبله 19 واحد سيقول لك أنه فحدثت في مكان بو... آآ آآ آآ بولوس في كونتوس أن بولوس بعدما اجتازه في النواحي العالية جاء إلى أفتوس فإذ واجد تلاميذ سألهم يباية ايه تلاميذ نحن نطلقين دائما فاعمان ما هذا محض search engine search جمع مصوصة في فيها الروح والروح القدس ثلاثة قلت دقيقا في وصفي وقلت لك أنك قلتم أن الروح القدس هو الإله وين حقك أن تقول شيء آخر ليه حقك أن تقول روح روح, روح, روح الامتاكين أو روح المنكثرة أبدا أنا أقول لك أن الروح القدس بهذه التسمية ونبهت أخواني المسلمين نبهتهم إلى أن هذه اللظة الروح القدس المعرفة ليست عندنا كما ذكر أخي الطبري وهو أخ لنا هنا في الفلسط والتسجيل موجود فهذه عبارة الروح العبارة الروح القدس عبارة غير موجودة في العهد القديم ولا يعرفها أهل العهد القديم فتأتي وتقول لي هل هو روح الله يرسلس على المياه قال غيرك أنت لم تقلها ونعلم أنكم تظنون أن ذلك روح الله الذي جاء فيكم بسكر تكوين أنه هو هو الروح القدس ليس, ليس هذا ما جاء للبحث نحن نتكلم بالتخفيص عن الروح القدس ماشي يا جوردينيا نعود أما ذكري لإخواني هنا حتى من عادة أن أبسط لهم الأمر فمنهم المحترف في المقارنة ومنهم الجديد تعرفناهم كيف تؤمنون بإلوهية الآب وإلوهية الإبن وإلوهية الروح القدس وقلت لهم أن حديثنا اليوم عن الروح القدس وما زلت مركزا في الأمر على ذكر التركيز قال لي الضيف جوردانيان في مداخلته ركز حاضر سنركز ماذا تريد يقول لك الضيف لحظة واحدة فقط حتى تلسل قوله بشكل مباشر أها قال لي ركز وعطانا يوحنى 16 ثمانية حاضر حاضر ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى ذر وعلى دينون والله مركز معك يا جوردانيا يعني الله يجيء وهل خلى منه مكان اليجيء في جوردانيا ومن أين يجيء وقال لهم ليس هو المفتاح ان لا ياتي لا ياتيكم المعزي وهو هو الذي قال قبل قليل ان انا افتح موضوع المعزي ولازم اتحول هو الذي قال ان المعزي هو, هو الروح القدس في المداخله دي لهم لا يأتيكم المعزي الله يبقى الله ليس المفتاح لازم أن يخلي الطريق الله يسوعنا في حجب أن يخل الطريقة لله الروح القدس ما أولي جردانيان هل كيف تستطيع أن تفهم هذا الأمر يجب أن يذهب الله لكي يأتي الله إن لم أنطلق ليأتيكم والله يرسله الله ولكن ان ذهب قلت له اليكم جوبديننا انتم لا يستقر لكم قلب ولا نفس مع هذا التذبذب في وصف الله وضياع في ما سميتموه وقنوم الآب وقنوم الابن وقنوم الروح القدس ضياع أدعوك يا ضيفي جور داميا عن العجب وإلى التخلي عن نصوص لطالما شكتت فكرك وذهنك ونفسك في تقديرك في تقديرك وأدعوك لتعبد الله الواحد الأحد إن كان الله واحد لا أقنون أو أحد لا أقنون عن من تتكلم أتكلم عن من تكلم عنه كتابكم ألم يأتي كتابكم ويقول ولكن لنا إله واحد وهو الآب في كونسف الأولى من يأتي بالنصر جزاك الله كله خير وأيضا في الترجمات المختلفة ليحنى 17 ثلاثة يقول لك فيها بأن الله الواحد الأحد من يأتي بالنصر لينزبه جزاك الله كله خير هذا هو ولكن لنا إله واحد الآب هذا هو الواحد الأحد واحد هذا هو اله وفي ترجمة اخرى ايضا يقول لك فيها انه يؤمن بالاله الاحد الاحد استطاع احد اخرى من نظر النص فليفعل جزاكم الله كل خير لا فعجئ النص الى بعد قليل بإذن الله تعالى هذا هو الاله لذي أبعوك لي تعبده جزاكم الله كل خير ها الترجمة اليسوعية شكرا يقول لك واما الاكل من لحم ما ذبح للاوثان بالضبط شكرا جزاك الله كل خير اه فنحن نعلم ان واطنه العالم وأن لا اله الا الله احد والمسيحيون يرفضون الكلام ايه تمام كلام بولس الرسول عندهم الله المستعان الله المستعان ولا يعلمون من هو الله الأحكام هذه العبارة وأن لا إله إلا الله الأحد أن الله لا فيه لتستطيع استعمل لهم زمئن كما قال بعض آبائكم الذين رأيناهم وأنا إذ قلت أنكم اتبعتم رمضانكم وآباكم فتكتل معنا وإن كنت أتكلم الفصحة الآن ولا أطالبك بنص قرآني إذ في هذا إنما يتذكر لإخواني المسلمين فالحديث هنا يسمعه المسلمون والمسيحيون أي المصارع كان بقى الوقت أخي الحبيب مدير الحوار بشذاك الله كل خير طيب الآن هناك نص ما كنت أظن أن يقدمه ضيفي جوردانيا في مداخلته الثانية أظن هالثانية كانت لو صح ظهرته أنه سوف يتركه للآخر ألا وهو النص الذي قال فيه عن بطرس أنه الدليل القاطع على الهجة رفل قدس حيث لم يتقبل الوقت كثير أعيدكم وعدا بإذن الله تعالى إن عيشت للمداخل الثاني فستسمعونه مني وإن لم أفعل فالتسجيل موجود عندما تحدثت مرارا حول هذا النص وسيأتوكم به الأخوة يعني أنه لكم قد تكلمنا عن هذا الموضوع؟ أحياء وأموات إذن الله تعالى أكتفي بهذا القدر حتى لا تجوز الوقت؟ وأعيدكم في المداخلة الثانية ليعلق له على نص بطرس ان الذي يجدف او الذي يكذب على روح القدس أنه كذب على الله وما معنى هذا ذلك النص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم وبركاته شكراً دكتور آدم دكتور دينيان. إذا دخلت في الثالثة وخمسة عشر دقيقة وخمسة عشر ثانية فضل معكم طيب شكرا أستاذ الكيلاني وسلام المسيح للجميع طبعا رح أرد على اللي قاله الأستاذ آدم بالدليل والبره طيب الله الآب هو الذي أقامه يعني الله أقام المسيح صح طيب استحل كينج جيمس فيرجم Uh, 8 que hi ha t'con l'Aye 2 8 11 But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwell in you شوفوا حكي خليني اشرح لك شيء انا اؤمن بان الاب اقام الابن والابن اقام نفسه والروح القدس قام به الابن بحسب معناه هو فهو عمل مشترك لله الواحد زي ما لما احكي الاب بدل ابنه الابن بدل نفسه الروح القدس به قدم الابن نفسه فأنا لا أتكلم عن تجزيء لله ولكن عن تعيين وظيفي وخليني أثبت لك أن المسيح أقوم نفسه بإنجيل حن 2.19 أجاب يسوع وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه فقال اليهود في ست وأربعين سنة بني هذا الهيكل فانت في, في ثلاثه ايام تقيمه وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده عن هيكل جسدي فالاب قام الابن الابن قام نفسه والروح القدس به قام الابن او حسب ما يعني ممكن اعبر بطريقه معينه هاي فهي لا هي شرك ولا هي شيء تعين وظيفي وضحت لك وهذا دليل الوهيه وليس دليل نقص ولا شيء طيب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 فدخل فيهم الروح فحيوا في شوف شوف يحكي هل أم يا روح الله من الريح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا ركّغ عليها ليحيوا لأقرأ لك من تفسير أنطونيوس فكري هنا وربما هذه المرة الوحيدة التي يصل فيها أحد في الكتاب المقدس للروح القدس ونحن نصل إلى الروح القدس ليملأنا ويسقب فينا محبة الله وهكذا تعلمنا تعلمنا الكنيسة في الصلوات الساعة الثالثة أيها الملك السمائي المعذي الروح روح الحق وقول الرياح الأربع فيها اشاره أن الروح القدس سيملأ كل العالم يعني بتمنى أكون وضحت لك كيف عمل الروح القدس وأدي قوته كيف هو فقط يعني يعبر عن شخص الله فهي قوة الله وهو شخص الله طيب أنت بتحكي هل قبلت من الروح القدس طيب افتح سفر أعمال الرسل 19-1 وح... فحثث فيما كان أبول... أبول... أبولوس في كورنفوس أن بعد بعدما اشتاث في النواحي العالية جاء إلى أفاس فإذ وجد تلاميذ لم يقل التلاميذ تلاميذ فقال لهم هل قبلتم من الروح القدس لما أمنتم قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس إذا بتفتح تفسير أنطونيوس فكري العدد واحد أقام أبولوس في أفاسوس من خليف سنة 54 مين يعني ميلادي إلى ربيعه 57 نيم ولاحظه ولاحظ ان نيرون اعتلى عرش الامبراطوريه في سنت روما سنت مين؟ ان نواحي العاليه يساوي من اسس صغوره من منطقتي ظلافه في وفريجيه هذا في مقابل افسس الذي ال في يعني ممكن كتبها غلط هاي مستوى أقل من البحر فإذا وجد, وجد تلميذ هم تلميذ المسيح ولكن معارفهم قليلة وبولوس كتب من أفاسس رسالة كورونتس الأولى وبحكي بـ بي... يعني بحكي عن تلميذ هم تلميذ للمسيح يعني مش بالضرورة أنه يكون هم التلميذ الاثنين عشر طبعا هذا الشيء مردود عليه مني بالميه. فلا يعني انك كل ما تلاقي كلمه تلاميذ ان هم التلاميذ تاع او لما راح صاروا 11 وبعدين عملوا قرى ف... يعني ما خلط بين هذا وبين هذا طيب هل خلى منه يعني لما طيب الله يرسله الله خليني اشرح لك امم طيب بحكي بانجيل دخلنا 22 44 فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني والذي يراني يرى الذي ارسلني والذي يراني يرى الذي ارسلني طيب وفي ب ثواني بحكي بإنجيل يوحنا 16-14 ذاك خلينا أحكي من 13 وأما متى جاء ذاك روح الحقي فهو يرسدكم إلى جميع الحقي لأنه لا يتكلم من نفسي بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم يخبركم بأمور آتية. ذلك يمجد لي لأنه يأخذ مما لي ويخبركم كل ما للآب هو لي لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم فهذا دليل على الوحدة بناتهم عملية الإرسال لا تعني الانتصال وانا بدي اشرف ركيت يعني تخيل انت قدامك ورقة وانت كتبت افكارك على هاي الورقة وارسلت افكارك لاني اللي هي مكتوبة على الورقة فانت جسدت الافكار على الورقة وارسلتها لي هل هذا يعني ان الافكار زالت من عقلك لا اتحاد طبيعة الله في طبيعة مادية لا يعني نقصان من الله يعني لما الله يتحد مثلا لما نحكي ظهر الله في الجسد. يعني الله ظاهر في الجسد مثلا او عظيم هو سد التقوى الله ظهر في الجسد هاي آية صح? فماذا يعني أنه ظهر في الجسد هل يعني أنه لم يعد موجود في السماء؟ حاشر لا طبعا الله يملأ الكون بنفس الوقت هو قادر أن يكون في مكان وبنفس الوقت لا يحد هذا المكان يعني لما الله اتحد بالطبيعة الموجودة بالطبيعة البشرية لم تخل السماء منه وبيدي أعطيك دليل على كلامه لما بحكي بإنجيل يحنى 3-13 وليس أحدهم صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء فهو على الأرض تطيفه في السماء بإحكان حاله فإذا هذا دليل على عدم نقصان اللهوت عند الاتحاد بالطبيعة البشرية وهذا يؤكد أن المسيح والله ضار في الجسد وأن الروح الله عند إرساله لا ينقص شيء من جوهر الله فبدأت تدخل بموضوع المحدودية الله مش محدود يمكن ارسال الروح القدس دون أن يزول الروح القدس من السماء فهو أمر طبيعي جدا يعني ما في أي شبهة مرضو ذلك طيب بتقولي أدعوك لتعبد الله وهل تراني أعبد غير الله طيب بدي إياك تفتح بسفر إشعياء 46 تسعة اذكروا الأوليات منذ القديمي لاني انا الله الله وليس اخر الاله وليس مثلي هل هذا يعني بنظرك هل انا بعبد غير الله جيب دليل انا بدي لي بشرح الروح القدس روح الله واحد مع الله بتمنى تفهم هذا الشيء واذا بتفتح بثواني عشان اكد لك يعني انه طبيعة الله روحية بيحكي بانجيل يوحنى ارباع ارباع وعشرين الله روح شوف الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا شو تعليقك على هاي الآية برضه بيحكي ثواني تحكي برسالة بولوسة رسول الثاني الاهل كورنفس 13 وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية فأنا لما أؤمن أن لله روح فأنا لا أشرك بالله شيئا يعني لما أنت تقول أن أعطيك مثال طبعا الله أكبر من ذلك وأعظم بس كمثال بسيطة الإنسان الإنسان نفس وجسد وروح فهل انت لما تناقشني انا مثلا يعني هل بتكون بتناقش نفسي ولا بتناقش جسدي ولا بتناقش روحي ولا بتناقشني انا فهمت المثال يعني اذا لما تتكلم معي بتكلمني انا كسلين لم تنفصل روحي عني لم ينفصل عا نفسي عن لم نفسي عني جسدي مراحش على ايطاليا فانا انا اختلاف الصفات الذاتيه في شخصي لا يعني تعدد زواجي الله عنده صفات ذاتية أنه له كلمة عقل ناطق أو نطق عاقل وأنا له روح روح حياة وهذا لا يقلل من وحدانيته وإلا فعليك أن تثبت لي أن لله ليس له روح او عقل ناطق هل تقدر؟ هل عندك إمكانية أن تنفي ذلك على الله؟ ان كنت تقبل للإنسان أن له نفس وله روح فكيف تنفي ذلك على الله؟ أنا مستغرب أنه ليش قابل أنه اللي خلقه الله يعطي نفس وروح ما يكونش عند الله عقل ناطق ويكون إلي روح ما المانع يعني انا شايف فإش غريب يعني بتمني إنك توبح لي طيب طبعا أنا بنتظر ردك على ما قاله بطرس تكون ترد بأذلة أم طيب بحكي برسالة بولس الرسول الثاني إلى تيموثاوس 3-16 كل الكتاب هو موحا به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر شو بيحكيه كل الكتاب هو موحا به من الله طيب في رسالة بطرس الرسول الثانية واحد واحد عشرين لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح الكدس وبحكي بصفر أعمال الرسل 28-25 فانصرفوا وهم غيروا متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعيها النبي مين؟ كلم مين؟ الروح القدس شو بحكي فوق شو بحكي بتيموثاوس الثاني كل الكتاب هو موحن به من الله هل عرفت من هو الروح القدس؟ طيب إذا بتفتح طيب إذا بتفتح سفر المزامير 139 7 أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أغرب ان صعدت إلى السماوات فأنت هناك وان فرجت في الهاوية فها أنت ان أخذت جناحي الصبح وذكنت في أقاص البحر فهناك أيضا تهدين يدك وتمسكن يمينك لتفسير أنطونيوس فكري روحك هو الروح القدس وجهك يساوي المسيح بهاء مجد الله ورسم جوهره ولأن الله غير محدود فهو موجود في السماء بل وموجود في الهاوية فإن قلنا أنه لا يوجد في الهاوية الجحيم مكان الموت فهو محدود هو في السماء حيث عرشه عرش مجده حيث الأطراح الدائمة والمجد المستعلن وهو في الهاوية حيث قداسة الله وعدله قد استعلننا قد استعلنا في دينونة الأشرار انت عدت إلى السماء هذا فعله المرنم عقليا وليس جسديا فهو فكر في السماء وكي طأن الله هناك مسبح من الملائكة ولعله اشتياق المرنم لذلك ولكنه بروح النبوة رأى نصيب المؤمنين بعد فداء المسيح ونصيبنا السماوي فهل تقدر تردلي على لما اين اذهب من روحك اين اذهب من روحك روح الله وين يروح منها فهالدليل على عدم محدودية روح الله وهو موجود في كل مكان في كل هاي الأدلة الواضحة لهلأ لسه عم بتشك ان روح الله هو الله انا مستغرب صراحة طيب افتح رسالة بولوس الرسول الاولى الاهي الكورنثوس 12 فاعلنه الله لنا نحن بروحه لان الروح يضحص كل شيء حتى اعماق الله حتى أعماق الله بتفسير أنطونيوس فكري الله أظهر لنا هذه الأشياء المكتومة بواسطة طروحه الذي يفحص كل شيء حتى أعماق الله قوله يفحص إشارة للمعرفة الدقيقة الكاملة فهو يعرف الأشياء العميقة والسرية التي تختص بالله وبالتالي يعرف مقدار حب الله لنا وما أعده لنا من أمجاد هو يعرف فكر الله وقصده وتدبيراته هنا نرى تمايز الروح القدس عن الاب كاقنوم والله يعلن لنا هذه الحقائق السماويه حتى نشتهيها ونحن في المسيح اقتنينا اقتنينا حواس روحيه يفتحها الروح القدس ويدربها طبعا ذلك ذكر ذكر عابال هي عبرانيين 5:14 وهذا غير الحواس الجسديه وبهذه الحواس تكون لنا القدره ان نلتقط ونعرف اعلان الروح لنا فأتمنى كمان تردلي على هاي الأعيب طبعا بشكل سريع في انت قلت كورونتوس الأولى آه ثمانية آه طيب خمسة لا ثمانية ستة لكن لنا إله واحد من الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن نه طب كمل ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به فانا اؤمن ان الاب هو الاله الحقيقي لانه الاب والابن والروح القدس هم واحد الما يقول المسيح انا في الاب والاب فيا يعني انت خذ الكتاب كسياق يعني ككل ما بترتاخذ اي تقول لي هاي هي العقيده لا بدك تاخذ الكتاب المقدس تاخذه ككل طيب مايك 3 هذه مداخلة مداخلة الثالثة لك الله بعد ذلك ندخل في المرحلة الأخيرة من المناظرة لأشرين دقيقة ذلك أخذ فاصلة دقيقة دكتور آدم أخذ فاصلة دقيقة في هذه المناظرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيان الله جمعين لأخوة الكرام الذين معنا أخوان وحدي هل انتبحتم في آخر مداخلة لضيفي جوردانيا جوردانيا نشكرك على المداخلة الأخيرة أيضا هو كان في المداخلة السابقة يوصي ويقول نحن مناظرتنا حول الروح القدس ولا نريد ان نتكلم عن شيء الا الروح القدس وفي آخر مداخلة كما سمعتم هو لا اظنكم نسيتم قوله اكمل اكمل النص ولكن ان له اله واحد والاب ورب واحد ويسوع المسيح اهو يسوع المسيح هو هو هو رب تعليق ا ايه ا دخل اسم المسيح يا استاذ جورداني شو قصد يسوع المسيح أمزغ الأمر منك مرة أخرى؟ اثنين لماذا لا تعترف يا أستاذ زلدانيان بأنك نكت وجود النص أنهم ما كانوا يعرفون الروح القدس ولا تميعوا به؟ وكان سؤالك عن ذلك وأما قول الزيادة حول التلاميذ فأنا زدته لك أنت قلت إذا نص اعتري من نص وكنت متهكما أتيناك بالنص فماذا تقول؟ نتمنى أن يتطور الباتوك يوما يصبح بالصوت الصورة لنرى قسمت واجهك الآن أو حينما وجدت النص ولكن الله يرى نعود مرة أخرى ونقول لك يا ضيفي سأبدأ حيث وعدت الأخو الكرام وأرجع كلماتك يا أستاذ جوردانيان الاخرى وتعليق تفسير انتوني الفكري وخلافه الى بعد لمن وعدت القصة الكبرى افضل برهان يتمسك به المسيحيون في اثبات الوهية الروح القدس القصة المدرجة في اعمال الرسل الاصحاح الخامس ولكن القصة ستبدأ من أواخر الصحاح الرابعة تعالوا نقرأ القصة مع بعض لكي يسهم الحاضرون صحو هذه القصة ولكن قبل ذلك أنت تريد أن تثبر إلهية الروح القدس وذائبت أن أريك من التتاب عندكم أنه ليس إله لكن هذا يعني أنه ليس ليس بذي قوة أنت منبهر بقوة الروح القدس أنا أقول لك لا تمبهر كثيرا هو ملك الله ويعطيه الله القوة لا إشكال هو ملك من الله وإن شاء الله تعالى قريبا سأقدم المحاضرة بأن أثبت لك ولا اليوم من هو الروح القدس هو الملك جبريم ملك الواح لا تستخدم أنه له قوة وله بأش هو كل فعله بأمر الله لكن هذا ليس موضوعا من هو الروح القدس فالروح القدس لديك هو الله ده. الآن تعالى نقرأ القصة في القصة في إخواني وأحباري يقول في أعمال الرسل 465 وقال 34 نبدأ إذا سمحتم إذ لم يكن فيهم أحد محتاجاً لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأسمان المذيعات كان الناس يأتون بعد هذه القصة هذه بعدما ارتفع المسيح إلى, إيه؟ إلى السماء عندهم وهذا منصوص عندهم في أعمال الرسل الأصحاح الأول العدد 19-11 منصوص لكن الآن نحن في أعمال الرسل الأصحاح الرابع أي أن الآن عمل التلاميذ عمل الرسول يعني عمل التلاميذ ومنهم بطرس الرسول عندهم الذي يلقب في الصخرة أو سمعان ايضا. طيب الآن هناك نشاط للتلاميذ وكان الناس المؤمنون يأتون ويضعون أثمان الحقول أصحاب الحقول أو بيوت يأتون بأثمانها ويضعونها عند إيه أرجل الرسل عملية جميلة هؤلاء أنا أصدق بأنهم التلاميذ قاموا بدعوة الناس إلى حقيقة الستاذ المسيح تعالوا نرى ماذا جرى يقول لك فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج حسب حاجة كل إنسان كان يوزع له من هذا المال الذي يأتي العدد 36 يقول لك ويوسف الذي دعى من الرسل برنبا الذي يترجم يتر جامو ابن الوعظ وهو لاوي قبرسي الجنس فزياده هذه الان ليس لنا علاقه اذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل إذن جاء بالحقل بإيه بيسم الحقل الصحاح الخامس العدد الأول هنا الشاهد هو رجل آخر اسمه حنانية القصة الآن ستبدأ عن حنانية لكن ماذا كان يفعل الناس؟ يأتون بأثمان الحقول ويبعونها عند أرجل التلاميذ في خمسة واحد من أعمال رسول يقول لك ورجل اسمه حنانية وامرأته سفتيرة باع ملكا كان عنده ملكه وأبدا ليفعل فعل الناس قبله ويقول واختلس من الثمن من الثمن ومرأته لها خبر ذلك وجاء بجزء وضعه عند أرجل التلاميذ عند أرجل الرسل يبقى ايه؟ يعني الرجل من اقعل ذلك الفعل الطيب كفعل برنابة وغيره انهم باعوا وأتوا بكل ما باعوه عند أرجل التلاميذ هذا الرجل ماذا فعل؟ أخذ قسماً اخترث قسماً وأتى بقسم أقل ووضعه عند أرجل التلاميذ من الذي علم هذا الخبر في الغيب هذا خبر في الغيب من الذي أعطى بطرس القوة والطاقة للمعرفة لأنه كان قد امتلأ من الروح القدس والروح القدس يتكلم بأمر الله ينبثق من الله من الله هذا النبأ او هذا الخبر او هذا الغايب بما لديه من الروح القدس الحله فيهم وعفاريا تقول حلول الروح هو القدس هو حلول حلول إلهي فقد الله تفترك. وثلاث على ذلك ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى. هذا من باب الخلط الذي عندكم. الروف القدس اذا كان اله وحل في هؤلاء اذا هؤلاء هم عشر واليها. ما صرف بينهم و بين غيرهم. او بينهم بين المسيح الذين تقولون انه في حل الآن. نعود. فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل لان الروح القدس نور بيوني يا استاذ هذا هو بيت القصيد ما الذي نبدا بطرس اتصاله بطرس بالروح القدس ليه يقول لك الكتاب و و وحل عليه الله الروح القدس هو الذي ندىه الذي كما أقول لك ملك الله لذلك جاء بطرس مقرعا ذلك الرجل الحنانية قال له ليس وهو باق كان يبقى لك. يعني أنت كان بالأصل ذات بيه ولا ذات بيه. ولما بيع ألم يكن في سلطانك ألم تحاجد تأتي به لكل لماذا تكذب كما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر أنت لم تكذب على الناس يعني على الناس الذين وضعت أنت أمامهم قسم المال سطر المال ان شئت أن تقول مال ناقص مختلف أنت لا تكذب على الناس لأن هذا الفعل ويفعلهم يجب أن يكون ليه يا أخواني عندما يأتي الناس ويقدمون لحواري المسيح وتلاميذ المسيح تلك الصدقات هل الصدقات هي للناس أم لله لله لله يا أستاذ فأنت عندما تختلف الأمر عندك يا حنانية فيه اختلاص احنا تقدم انا من ناس مالا وقد اخذت شطره وتوهم الناس انك بعت كل الحقل أنت تكذب على الذي تقدم لو هذه التقديمه لاحظ يا استاذ جورجانيان سيقول لك انت لا تكذب على الناس بل على الله لأن الأمر كله لله ودعوة المسيح كلها لله ودعوة التلاميذ كلها لله لحظ يا ضيقنا تريد الحياة الأبدية تريد أبدية في حياتك اعلم هكذا كان توت مسيحا هكذا توت تلاميذه تلاميذه من بعده أن يعرفوك وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك تعرف ذلك وتؤمن بذلك الدعوة لله ويسوع الذي أرسلته هو مرسل أرسله ليقول أن هذا هو الإله الحقيقي وحده وهكذا كانت دعوة السلامي لله وحده فنحن ندعوكم على الجسام بولوس بولوس أنا أسف. فتأتون بصدقاتكم لله إذ نحن نوزيعها لكل إنسان حسب احتياجه لله وعندما تكذب يا حنانيا فإنك لا تكذب على الناس تكذب على الله فتبط الأمر عندكم أنت الأمر عندكم ده وتخبره آه مثلا تنتم رأينا في, في سفر إشاريات 53 مثلا مثلا وثيقة تشاهل هذا يسوع المسيح لن يمكن يكون مثلا لن يمكن يكون مثلا عبطون ابن, ابن, ابن, ابن زيدون مثلا لن يمكن يكون آآ آآ جون ابن بطرس مثلا او شخص اخر هذه اسماء اختلقوا اختلاقا لن لا يمكن لابد ان يكون ذلك لأنه فيه امر السوق هنا هي اسم الروح القدس ونوشة ذكر الله ايضا نروح القدس والله العملية هي ايه العملية هي ايه يا اخواني قص ورفق كوبي قص ولا لا اسئله انا ادرى ان هذه المداخله ستكون حول هذا النص بالذات لانني كنت متوقع ان يرسي لي جوجاء منهم عنده اي نص اقوى من هذا النص اما النص الاخر فساتكلم عنه ان شاء الله تعالى في 20 دقيقه إن شاء الله تعالى اذا الان يا ضيفنا يقول النصر في العدد في عمل لسل فلما سبع حنانيا هذا الكلام وقع ومات وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك يترى بعد هذا علم الحاضرون أن الروح القدس هو الله كان عليهم يكون ومسجد, ومسجد الروح القدس عبدا يقول لك الكتابين ومسجد الله فكان يصلون لله عبدا ليه كان الروح القدس على كان يصل له أنا أطلقك لمصر أن الناس كانوا يصلون للروح القدس حسب تقبل لي في مداخلتك شو تعليقك حول يوحنا 4:24 ان الله روح طبعا الله روح الله ليس ليس جسد كيسوع المسيح يوحنا لو سمحت 4:24 نعم الله روح طبعا الله روح هذا هو تعريقي لاحظ يا ضيفنا لكنه نكتبه في القدس لو كان كذلك لقال هل كتابه صراحة وقال لك كتابه عن التعبير عن حقيقة الإيمان لحظت يا ضايشي أما قولك في كولونتس الأولى 12 اللي تنزل النصر جزاكم الله كل خير تكفيلي دقيقة يعني التعليق على قوله فأتى في قولي أنتونس تكري أنا أصحك يا أستاذ جوردين وأصحك كل المسيحيين من ورائك كولونتس الأولى 12 صح؟ فأعلنه الله لنا نحن بروح الآن لأن عفوا لأن الروح يفحص كل شيء حتى نقلق هذا نرجعه إن شاء الله تعالى إلى المداخلة الثانية هذا الثاني أقوى نص عندهم أنا أقول لكل الدارسين هذا الثاني أقوى نص عندهم في تقديري أنا طيب. الآن أترك هذا إلى كان يعلق بيثنا على هذا ويقول ذكا جاء في تفسير أنتومس بكري أقول لك يا جودانيان وكل المسيحيين ما أضلكم إلا آباؤكم أنصحكم أن لا تعودوا إلى كتب التفسير ففيها عين الضلال عين الضلال عن الحقيقة يسوع المسيح أوصاكم بأن تتمسكوا في الكتاب أوصاكم المسيح أن تتمسكوا في الكتاب وأن تعودوا إلى الكتاب وإلى كلماته في طريق النص وفي النص إن شاء الله تعالى بعد داخل الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكونسلار سواء من كلاسواله ما هيك بنستترالن بديت لو خيرا فكن اقصى السد ديني واخر مدخل 20 دقيقه بشكل سريع عشان يعني ارحق الوقت طيب ايه دخل يسوع المسيح شو قصته بيشوع المسيح طب مش انت اللي حكيت هذا النص انا بعلق كملك يعني عم بورجيك الروابط طيب لماذا لم تعترف ما كانوا يعني... طيب بنسبة لموضوع انه انه ما كانوش يعرفوا الروح القدس هل انت اثبت الي انه هؤلاء التلميذ طيب انا تلميذ المسيح يعني اللي اختارهم اول اشي طيب ما فيه تلميذ بعدين جاءوا بعد انت عارف انه عمال الرشل هي بعد ارتفاع المسيح صح؟ يعني بذكر كما انت قلت ارتفاع المسيح على ما اذكر بالاصحاح الاول او هيك بس يعني هذا بعد مقام من المسيح من الاموات وحدث احداث طيب افتح انجيل يوحنى عشرين اثنين وعشرين اه عشرين واحد وعشرين فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم كما ارسلني الاب ورسلكم انا ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدسة طبعا مين هدول اللي كانوا مشتمعين شوف شو بحكي ب20 ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه ففرحت تلاميذ اذ راوا الرب عرفت مين هدول فالتلاميذ اللي بحكي عنهم بالعدد هداك هم ناس ثانيين اللي هم باعمال الرسل 19 يعني اعطيك من تفسير انطونيوس فكري بي بيحكي وربما كانوا التلاميذ الذين ذكروا في ايه واحد هم من تلاميذ أبولوس شو شو بيسمي فما فيش عندك اثبات انه هدول هم التلاميذ اللي هم تلاميذ يسوع المسيح طيب اللي هم اختارهم اول شيء وانا اثبت لك انه هم شمعوا المل... يعني طبعا هو مش الملاك جبريل بس راح اثبت مش هو مش قوه بس انا بدي انت بشكل مفصل شوي عن موضوع اعمال الرسل طيب اول اشي ما تقدر تنكر انه باعمال الرسل ذكر يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لي تكذب على الروح القدس فهو لم يذكر فقط انه الروح القدس بشكل عام خصص عملية الكذب لي على الروح القدس وبيوضح يعني بحكيلك بالعدد اربعة انت لم تكذب على الناس بل على الله تكذب يعني بيوضح حكى الروح القدس وحكى عن موضوع الكذب وضح بعدين وضح انه ما كذبش أه انت اه أنت لم تكذب على الناس بل على الله يعني واضحة ف يعني انا مش عارف انه كل التاويل هذا ليش وهذا هي الحقيقه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويشعر المسيح الذي اصلت صح طيب تفتح انجيل يوحنا تلاتي. تلاتي. أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك ان كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله قال له نيقودينوس كيف يمكن الإنسان أن يولد, يولد وهو شيخ لعله يقدر أن يدخل, يدخل بطن أمه الثانية ويولد أجابه يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوته لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح فمفروض الإنسان يولد من الروح يولد من فوق شفش بحكي لا يقدر ان كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله فالآيات بالكتاب المقدس مترابطة بعضها ببعض فلا تلغي عمل روح القدس بالإنسان كما لا يلغى الإيمان بالأرض ولا يلغى الإيمان بالإبن فكل الآيات مترابطة هذه هي عقيدتي الكتاب المقدس هو عقيدتي فأتمنى ما تأخذ آيات هذه هي العقيدة لا شيء في الكتاب المقدس كل طيب في عمل للروح القدس بحياة الإنسان هل هذا يعني أنه عمل للروح القدس بالإنسان أن الإنسان يصبح هو الله ضار في الجسد لا بحكي برسالة بوليس الرسول الأولى إلى أهل كورنسو الـ 6-13 أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم هو هيكل للروح القدس فكوننا هيكل للروح القدس وفي شركة للمؤمن مع الله بالروح فهذا لا يعني أن الإنسان أصبح هو الله لأ فهاي علاقة بين الإنسان وبين الله بالروح شوفشي بحكي برسالة بولوس الرسول الأولى إلهي كورونتوس 14-15 فما هو إذن؟ أصلي بالروحي وأصلي بالذهني أيضا أرتل بالروحي وأرتل بالذهني أيضا يعني عم بحكي هل يمكن يعني شواضحة كتير عنو عنو الروح القدس بس أتوقع يعني هي حسب أنا فهمي طيب شو شو بحكي برسالة بولس الرسول إلى أهل الغلاثة خمسة ستتاشو وإنما أقول أسلكوا بالروحي فلا تكملوا شهوة الجسد وفي آية تحكي ثواني برسالة بولس الرسول إلى أهل أفاسس أربعة ثلاثين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي بيه ختنتم اليوم الاستداء لا تحزنوا فهي علاقة شركة مع الله بالروح القدس ممكن الروح القدس يحزن ليش؟ لدي عنا أعمال خطايا نعملها نحزن روح الله هذا بحث الإيماني طيب بس لن هيك رديت بس هلأ بدي أدخل بشكل مفصل على موضوع هل الروح القدس قوة طيب إذا بتقرأ بسفر أعمال الرسل 15-28 لأنه قد رأى الروح القدس هو نحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة رأى الروح القدس ونحن فهل القوة ممكن يختعانها رأى الروح القدس ونحن فالروح القدس هو شخص بحكي برسالة بوليس الرسول إلى أهل أفس 34 ولا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمتم يوم الفداء فهل القوة ممكن تحزن؟ لا تحزن روح الله هو شخص سفر أعمال الرسل 21-11 فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط, وأخذ بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أرسليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم شو يحكي هذا يقوله الروح القدس يتكلم شخص سفر اعمال الرسل 13:2 وبينما هم يخدمون الرب ويسمون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه شو شو بحكي ركز قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه سفر اعمال الرسل عشر وهم بينما متفكر في الرؤيا قال له الروح هو ذا ثلاثه رجال يطلبونك سفر اعمال الرسل 11:12 فقال لي الروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة فدخلنا بيت الرجل أو شوف شو بيحكي برؤية يوحنا سيفر رؤية يوحنا اللهوتي اثنين سبعة من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله وبرؤية يوحنا اثنين من له اذن اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني و برضو روح شوف رؤية يوحنا 2.17 و 2.29 3.6 3.13 3.23 يعني نفس المفهوم تقريبا بس من له اذن طيب ممكن ترجع لهم وتسمع وتشوف كل واحدة يعني ايش يعني ما يقوله الروح للكنائس هل تقدر تحكي لي تشاهلي سفر أعمال الرسل 28-25 وانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعضا لما قاله بولس كلمة واحدة إنه حسناً كلم الروح القدس أباءنا بأشعاء النبي كلم الروح القدس أباءنا طيب سسالة بولس الرسول إلى الإبرانيين 3-7 لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ان سمعتم صوته كما يقول الروح القدس بشي في الرؤية يحنى 22-17 الروح والعروس يقولاني تعال ومن يسمع فليقل تعال ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا طبعا هذا كله عم بثبت لكم انه هو شخص وليس قوة مش مجرس قوه القوة نتيجة كون الروح القدس في الإنسان وليس هو قوة لا هو نتيجة وجود الروح القدس لكن الروح القدس شخص وهنا عم بثبت لكم إنجيل يحنى 14-26 وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب بإسمي فهو يعلمكم كل شيء هو يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم صفة مش قوة بس نتيجة حلول قوة ولكن هو ليس قوة فقط يعني مش لا قوة فقط يعني القوة هي نتيجة طيب انجيل يحنى 16 ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة فسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورونتس 2 التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات بل بما يعلمه الروح الخدسية انجيل يحنى 16-13 واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آثية هو بحكي عن شخص بحكي بعدد 14 ذاكا يمجدني لأنه يأخذ نملي ويخبركم 14 حكيت أنا 15 كل ما للأب هو لي لهذا قلت أنه من نملي ويخبركم سفر أعمال الرسل 16-6 وبعدما اجتازوا في فيرجية وكورة غلطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا منعهم الروح القدس واضح طيب رسالة بولوس الرسول إلى آه الرومية 28 و 26 و الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها شف شف يحكي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها فبدك أذل أكتر طيب يعني كل هذا أدل هو شخص هو شخص الله وليس منفصل عن الله وهو والله واحد لأن الله وروحه واحد وراح أكمل لك سفر أعمال الرسل عشرين تلاتة عشرين غير أن الروح القدسة يشهد في كل مدينة قائلا إن وفقا وشدائد تنتظرني شوف شو بيحكي بإنجيل مرقص مع عشر تلاتين لأن داود نفسه قال بالروح القدسي قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع, أضع اعداء كموطة عند القدمين شوف شو, شو بيحكي قال بالروح القدسي طبعا هنا يصهم يعني انه اوحى لداود طيب شوف شو, شو بيحكي بينجيل متة عشرة عشرين لانكم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم شوف روح ابيكم الذي يتكلم فيكم واضح بالانجيل مبته 28 19 فذهب وتلمذ جميع الامم وعمدوهم باسم, باسم الاب والابن والروح القدس باسم الاب والابن والروح القدس فابعد كل هاي الادله رح تقول لي هو مجرد قوه او هو شرق يعني يعني شو بدي احكي اكثر من هيك ادله واضحه انه هو شخص طيب امم بالنسبة لموضوع هل الرف القدس ملاك انا بتمنى تثبتلي يعني وين قرأت ان الرف القدس ملاك هلأ فيه طبعا ملاك الرب بالعهد القديم يعني هذا موضوع اذا بتحب ندخل فيه بالتصفيل لكن هو ليس موضوعنا وبنتكلم يعني عن مين هو وشخصيته وليل هل هو نفس الله نفسه ولا لا هذا موضوع يعني ثانوي ما اظن لازم ندخل فيه هلا بس اذا عندك ادل ان الروح القدس هو ملاك فانا بتمنى تقول لي هاي الادله بدي اقتبس من هولي اندرسكور بايبال اندرسكور 1 شو شو بيحكي ومن السبع الأرواح هو الروح القدس لأن فكر روح الله ملاك مرفوض لأن هذا الفكر لم يكتب في الإنجيل ولكن في بعض كتب التلميذ في التقليد اليهودي القديم نقلا عن بعض الأفكار الثارثية أن العرش في الشرق وسبعة ملائكة هم رؤساء القوات والرأي المقبول طبعا هو إيش عم بيشرح عموضوع أنا أذكر لك آية في الرؤية يوحنا يعني بشكل عام عم بحكي عن سبعه ارواح الله تعرف اللي برؤيا يوحنا صح تمام بحكي الراي المقبول ان طبعا اذا ما بتعرفها بتقدر مثلا تشوف ب سفر يوحنا 4 5 من العرش يخرج بروق ورعود واصوات وامام العرش سبعه مصابيح النار المتقدة هي سبعه ارواح الله فهو عم بيشرح هون يعني بده يوضح هالراي والراي المقبول ان هذا وصف لعمل الروح القدس الكامل فرقم 7 هو رقم كامل فالروح القدس يعمل في السبع الأسرار وهو الذي في السبع الاسرار وهو الذي يعطي الثمار والمواهب هو يعمل كل شيء للكنيسه يقود ويبكر ويعلم ويذكر ويخبرنا بكل ما هو للمسيح هو يملا الكنيسه ويملأ كل مؤمن على حدة ليثبت الكل في المسيح هذا طبعا لمن يريد ويجاهد طيب بحكي وراء الثاني هو المرجح فاسم المسيح جاء بعد السبعة الأرواح ولا يقل أن اسم المسيح يأتي بعد الملائكة في الترتيب وهو شهادة للثالوس عن طريق الكائن هو الآب والذي كان ويأتي هو المسيح والأرواح هو الروح القدس إنه وصف, إنه وصف الروح القدس الذي يعمل بالكنيسة خلال مواهبه الكاملة في الأسرار السبعة والدليل أنه يقول عن الروح القدس هو سفر أشياء 11 ويحل عليه روح الرب وروح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة والمخافة الرب ويبتضح أن الأيات التي تتكلم عن اللهود لا تفصل بين الذات الإلهية في الروح القدس وروح الرب في الروح القدس وروح الرب وروح مخافة الرب ولم يطلق في الإنجيل لقب روح الرب على ملك ولكن أطلق على الملائكة روحا فقط ولم تنسب لله سفر سموئيل الأول 16 وذهب روح ربي من عندي شاول وبغته روحا رديء من قبل الرب وروح الرب لا يقاس سفر إشعياء 40 من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه شفش بحكي من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه وبخاصة أن السلام من الآب والإبن والروح ثم هذا السلام يأتي من وظيفة الروح القدس وايضا من عمل المسيح الكفار فيقول ولكن قيل كثيرا جدا في الإنجيل روح الرب معنى السيد المسيح سفر التكوين الثلاثة فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وفكون أيامه مائة وعشرين مائة وعشرين سنة طيب أدي الظلماء بسفر القضاء الثلاثة عشر فكان عليه روح الرب وقضى لسرائيل وخرج للحرب فدفع الرب يده كوشان رشعه يام ملك ارام واعتزت يده على كوشان رشعه يام فأخذ صموئيل قرنه دهن ومسحه في وسط اخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا صيدا في مقام صموئيل و فذهب الى الرامه فبحتي صامون لي صموئيل الاول ما راح كان صموئيل الاول 16 13 أحكي كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغرب الغمر ظلمة وروح الله يرصب على وجه المياه وهي وردت بتكوين واحد اثنين روح الرب تكلم بي وكلم وكلمته على لسان سمعيل الثاني ثلاثة عشرين فقال فرعون شوفها هذا من فرعون فقال فرعون لعبيدي هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله وهي وردت بتكوين واحد واربعين شوف شو بيحكي بخروج 31000 ملكته من روح الله بالحكمه والفهم والمعرفه وكل صنعه طبعا هو ذكر الشاهد بعد طيب امم انا هون اه بدي اعطيك ايه آه. طيب ده ايوب تلاتة وتلاتين شوف شو بيحكي روح الله صنعني ونسمة القدير احياتني روح الله صنعني شرح لي تفضل يعني ايش بداك اوضح من هيك اه بسفر طيب ده وقت طيب بيحكي وأيضا يرفض رأي أنه ملائكة بسبب كيف يأخذون نفس مرتبط الله والمسيح لأن رتبتهم بين إسماء المسيح الذي كان والذي يأتي ومن ومن يسوع المسيح اثنين كيف يكون لهم دور في ذاتهم في مباركة السبع كنائس وهذه سلطة إلهية ثلاثة يذكر في العبدين أقلمين بوضوح وهو الآب والإبن فأين عمل الروح الكدس في البركة أربع يقول عنهم ملائكة ويقول عنهم في رؤية أربعة حمسة بيضوح ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات وأمام العرش سبعة منصبيح نار متقذة هي سبعة أرواح الله وأيضا انتصف الرؤي يحمى اللهود 5-6 ورأيت فإذ وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروفهم قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة آينا هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض خمسة لقب روح الله لقب إلهي في كل الإنجيل لن يأخذه مغلقات حتى لو كانت ملائكية ستة يتكلم عن عمل الله الكامل سبعة أرواح وعمل الملائكة غير كامل سبعة تصريف مفرد توني مش جمع لو كان سبعة ملائكة لأك... لكان اخذ تصريف من ابتا تي دابل يو ان كي او با بني ما تاون نعمي أتوقع طيب لذا الوقت ها ها بيكون خلال الوقت صح طيب. شكراً إلك للاستماع وكانت مناظرة جميلة وأنا في الاستماع ربنا يباركك ومايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لك بيتنا جوردانيان انا أقول لك بيتنا جوردانيان انه عليك ان تسعى لتأخذ التسجيل وان شاء الله تعالى عندما يكون جاهد من الاسبتيلانة نحن نقدمه لك هدية ونقدم لك الرابط لكي تعود وتنظر في ما قدمت من نصوص وتربط هذه النصوص مع موضوع المناظرة واسبات الهيطة رحي القدس ثم تنظر ما رددت فيه عليك فضقا أن تحص بأن تفعل ذلك مرة تل ومرة تل ومرة حتى يتضح الأمر إليك. هذا من ناحية من ناحية الأخرى. وأنا وحباي حيث أن نصوصا كثيرة توقع على مسانعكم فعلي أن أبدأ من المنتهى ثم أذهب آآ آآ آآ صعودا إلى النصوص التي سبقت ضيفنا عندما تكلمنا عن الروح القدس خطر بباله ملاك الرب في العهد القديم ثم احجم عن التفصيل في هذا على علاك تظن ان ملاك الرب هو الروح القدس سألتك على التكت ولكنك لم تجيبه لكن عادي هذا إن شاء الله تعالى نتكلم فيه في وقت آخر من ناحية أخرى قال ضيفنا عن السبعة أرواح التي جاء أذكرها وقال أذكرني أن أفسر له التي جاء أذكرها في رؤية يوحنى اللهوتي وقال أنت ما رأيك هل هذا هو الروح القدس هل هذا التكلم عن الروح القدس أنت قل لنا عليك أنت أن تقول ولكني سأعلق في رؤية يوحنا لهوتل أربع خمسة يقول لك ومن عرش يخرج جنوب ورعود وأصوات أمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله كنا سمسل ضيف جوردانيان هو روح قدس المواخدة أم سبعة أرواح فهو ارادى ان يقطع الطريق فماذا قال؟ قال هذا رقم السبعة ورقم رقم التمام والكمال صحيح يا اخواني سمعتموه يقول ذائب والتسجيل موجود رقم التمام هذا يبقى إيه؟ لو قال سبعة ارواح هو روح واحد طيب جميل جدا فكيف تفسر يا ضيف يا ضيفنا جوردانيان عندما يقول الكتاب عندكم في نوقة 11-26 كمان هو بيقول خد سبعه ارواح اخرى يا ريت نزل ما الله, الله يبارك فيكم لوقا 11 26 سبعه ارواح اخرى شر منه اهو ده الكامل كمان اهو ده الكامل يا استاذ سبعه ارواح اخرى شر منه فتدخل وتسكن هناك فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله هذا هو كامله جوردانيان والنفس معنى هذا النفس موجود أيضاً عندكم أخوان محبائي في متى 12-15 الأمور يعني خلط في خلط في خلط خلط خلط أذر الكتاب 12-15 جزاك الله كل خير المخلص الحبيب جزاك الله كل خير المشاكت أنا أعترف 12-15 نفس المعنى فعليما يشعروا عن طرفهم هناك الوضعين بجمعنى كذلك فشوفهم ماذا؟ حسن يا ذهونك طب انت انت انا اخطات في ذكر الشاهد انا اسف يا اخي الحبيب هو 12 45 انا قلت لك 12 45 انا اسف اعتذر يقول لك مش مشوار بيقول لك ثم يذهب ويقض معه سبعه ارواح اخرى اشرف منه فتدخل وتتسكن هناك في قصير اوخر ذلك الانسان اشرف من اوائليه هكذا يكون ايضا لهذا الجيل الشرير وحدك تقول له رقم مع رقم الكمال وتنفصل الارواح الى الروح القدس وفجع الثناء روح روح ما هذا الخلط الجورداني؟ اوكي تبغى يقول في غري يوحنا في اتيت على استشفائي منها في 31 واحد واكتب واكتب الى ملاك الكنيسه التي في سا في في في, في استردس هذا يقول الذي له سبعه ارواح الله والسبعه القواك انا عارف انا مالك والا اخي لا انا أقول لك يا أستاذ جوردانيان أن سبعة أرواح أرواح التي صيرتها التي صيرتها أنت واحدة تكلم عنها الكتاب عندكم بلفظ الجمع وأنت صيرتها واحدة يعني نقلتها حضرتك من من plural إلى singular تعال نار من نفس الإصحاح الذي تكلمت عنه أنت من رؤية يحمل نهوتي خمسة ستة يقول لك فيها ورأيت فإذا الذي في وسط العرش والحيوانات الأربعة في وسط الشيوخ حملا قائما كأنه مسبوح له سبعة قرون وسبعة أعين هي سبعة أرواح الله للمرسالات إلى الأرض ليس المرسل إلى الأرض أنت صيصها أنت تتسنن وأنت تتكر الآن وأنت الحقيقة ترتجل الآن تركبها لك لك لا تنسى ترتجل هذا الذي تقوم بي يا بايسنا يقول لك أسوى المسيح في النصر دي قبل قليل فاتشوا الكتب لأنكم تجدوا فيها حياة وهي التي تشهد لي يستنزل نص الله باري فيكم أخوان من يوحنى فتش الكتب والضيف لا يريد أن يفتش الكتاب يريد أن يعمل عقله ويركن إلى أقوال الآباء هذا الذي يريده رسول المسيح عندهم في الكتاب قال لهم في يوحنى خمسة فارتش في الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية والتي تشفدوا لي أدي الشهادة للمسيح مثلا هذا هو تعليم المسيح والمسيح علم تلايذه والمسيح تكلم عن الروح القدس تعال معه يا ضيفنا عندما لو كان الروح القدس أخوان وحبائي هو الله لو كان الروح القدس هو الله لما قال له فيليبوس يا معلم يا معلم ألنا الله وك... ألنا الآذى وكفانا صح يا اخواني كان طلب منه أن يقول له ألنا الروح للقدس وكفانا انتبهت يا أستاذ فلقص عندما أراد أن يطمئن إلى أنوهية دعاه المسيح إليها رؤية من؟ المطلوب من هو؟ ذلك الاله الذي تتكلم عنه المسيح من هو؟ ليس بروح القدود ما قال الضيك يرى اعمالا بديعة للروح القدود إذا كان هكذا تؤلم من قدم اعمالا بديعة وعظيمة وفيها قوة فأله جميع الانبياء والمرسلين أله إليه الذي أقام الموت لكن الموضوع ليس كذلك المضوء أيها المسيحي قال له يا سيد قال له فليبوس أرنا الآبا وكفانا <تصفيق> الآبا ليس الروح القدس ولكنك لا هذه الكلمات لا تقرع قلبك وظهنك وفكرك فتعود فتدرس الكتاب لم يسألوا معنى الروح القدس لم يقر بإلهيته المسيح ولم يقرب إلهيتي أحد من التلاميذ ولم يصلي له أحد من التلاميذ ولا أظنك تقول يا إلهي الروح القدس ارحمني ساعدني في المناظرة اليوم لا أظنك تقول هذا أنت وسأتفاجأ لو قلتها نعود من جانب آخر يقول ضيفنا ماذا تعلق ماذا تعلق على ان الروح القدس يقول خلقني يا انا انا اريد ان ااتي بالنص كتبه قبل قليل من ان أن ان ان الرؤى اقوى ان الروح خلقه هذا ليس اياته هي. لان الله روح في تكوين 2 7 وجبر الله الـ الـ الرب الاله الـ الـ الرب الاله ادم من الأرض ونفخ في, في انفه نفس من نفس حياه فصار ادم نفسا حيه بس هذه فلسفه هذه مثل قلت انا ودي ان هذا الوقت انا سجلت النقطه قال يعني اظن هو في في في في جوك ذكر نسقه قبل قليل ماشي طيب ها دي بس ت الله تبارك وتعالى هل تخلصي ادم ابدا لكن يامر روح القدس او روح القدس شو يعمل له الاعمال انتبهت يا أستاذ جورجان أنا أريد ميت ولم يبقى عندك وقت لكن سجل هذه المطة عندك تقولون أن الإبن مولود وهو أقنم إلهي وتقولون أن الروح لقدس منبسط أريدك أن تميز الفرق بين الاثنين إذا كان هذا أقنم إلهي وهذا أقنم إلهي فكيف تفهم أن هذا مولود وهذا منبسط إن شاء الله في وقت ما أخذت الكلماني في هذا من ناحية أخرى يقول لنا ضيفنا الجردانيان عن ريوليشن 2-17 من يغلب في سوف يعطيه الروح فمن تشرح لي يا آدم نعم أشرح لك ومفترض أنت الذي تشرحه الذي يغلب يعطيه روح أي وأجده بالروح القدس كما تمثل التلميذ من الروح القدس أما دندنته قبل قليل على أن التلميذ هؤلاء ليسوا من الاثنى عشر من تكلم عن الاثنى عشر كيف أنك تكلم عنهم بأنهم تلميذ يا لا تخش نفسك لا تخش نفسك والموضوع هو عن النص هل كانوا يعرفون انه قوس بس يعني في القدس غير معبوس الروح القدس ماشي الى انا اكتب هنا يعني الملاحظات حول قولك اه الى الروح القدس طبعا سالت قبل قليل لماذا قال له فيلبس اه اريد ان ابحث في هذا من ناحية أخرى. لكل أخوة الذين سمعوا المناظرة قد تسمعون كلمة أقنوم وأريد أن أقدم لكم معناها الذي ورد في في في المحيط في معجم المحيط الأقنوم يعني الأصل والجوهر والشخص ويطلق على التلوس الأقدس عند النصارى وهم الآب والإبن وروح القدس هذا فقط للأخوة الذين لم نسمعوا هذه المسائلة طيب انا الان سوف اعطيك نص يصدوك فضلا ما هو النص اخواني عندنا ايه هو الله الابن هو الله عندهم الروح القدس هو الله عندهم نحن نقول سبحان الله عما يشركون ومناظرتنا اليوم حول الروح القدس اللي هو الله وهم أقانيم متساوية هكذا هم يقولون ولم يجروا أن يقول لا ضيفي جردانيا لم يجروا لو كانوا كذلك فكيف تفسر قول المسيح عندكم في الكتاب في مستة 12 32 ومن قال كلمة على ابن الانسان يغفر له يعني يسوع المسيح من قال كلمة على يسوع المسيح يغفر له على ابن الانسان هذا هو يسوع المسيح وانما قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي شو رأيك يا جوردانيان مشكلة مشكلة كبيرة انا اتسرد الان اقضى لماذا قال اروح المسيح على هذا النحو فتعلم اقوله بتكسير بيني وبينك وساهمسها في اذنك خمسا لان المسيح نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى يأتيه الامر من ملات الله تبارك وتعالى رده الله القدس الذي يحمل الأمر بأمانة للمسيح تكذب على المسيح كنبي ليس ككذبك على من حمل أمر الله, أمر الله إلى النبي هذه بين وبينك يا وهمس في أذن كل مسيحي أدوا للكتابي وانظروا هل تتزن المعان بهذا الوصف نصف كذا جانبا نعود الى نصفه الكبير النصف الذي ذكره ضيفنا من كنوثس الاولى اثنين عشرة وعدتك وانا اتكلم عنه يقول لك في كنوثس الاولى اثنين تسعة نقرأ ما قده ونقرأ ما بعده هكذا اوصاهم أباؤهم أن يقرأوا ما قبل وما بعد وبيسنا لا يقرأ ما قبل وما بعد ولا يعرف كيف يفعل ذلك يقول كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال انسان ما أعبده الله للذين يحبونه الله لن يقض لك ما أعبده الروح القدس وإن الكلام يقول للسرسول عندهم وانا أعلم في هذه المناظرة أيضا كل المرة الله أعلم العاشرة بعد المئة لا. لم أعرض أن بولس رسولي عندهم في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا لم يعترف بإلهية أحد إلا الله الآب ماشي لم يعترف بإلهية أحد إلا الله الآب ونسب إلهي او أو الإلهية طيب. الآن يقول فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يضحص كل شيء حتى أعماق الله هذه الكلمة الحقيقة كانت منزلقا خطيرا في فهم المسيحيين وأنا أعترف أن الكلمة الحقيقة معثرة جدا حتى في كل الترجمات معثرة ولكن ما قبلها وبعدها يبينها أنت كيف تفهم أن الروح القدس أي أنه الله يضحص أعماق الله إلا كله كيف تفهم ذلك وما تباعل يضحص الله أعماق الله وهل يخفى الله ما في عمقه حتى يجعل الله يتحص أعماقه؟ أنا فقل لي أنت عليك أن تشرح لنا سيكون هناك أسئلة إن شاء الله تعالى بعد المناظرة لي ولا ولكن الكتاب تقرأ في كوروناتوس الأولى 2 في العدد الذي يليه فيتضح الأمر لك يقول لك لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه واحد روح الله الذي فيه يعرف الذي هو فيه ثم تحاجد من يبحث لماذا قال بولوس عندكم أنت الذي عليك أن تقول لماذا فيقول لك هكذا هكذا أيضا أمور الله لا يعرف أحد إلا روح الله إن الله هو الذي يعرف أمر نفسه إن الله روح وليس روح القدس اطلق عليك الأمر روح روح القدس الكتاب عندكم يعرفكم أن الله روح يعني بمعنى أنه إيه ليس مادة وليس كشيء تعرفه أنت لأنكم ليس عندكم أي تعريف بالروح ونحن ندعي نحن تعريفا لها ثم يأتي ويقول لك بولوس أيضا ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء المهوبة لنا من الله ولم يقل لك من الروح القدس لحظت حدثك إنما هي عملية تعامية على أنفسكم لكي تشكلوا بالقص والتوصيق إيمانا وتنشئوه تنشئة من عدم لم تنشئوه إلا من مما يشبه الأماني أو أماني خاطبوا إيمانكم واذا اقربوا وجه بوكم لكن ونقول لك يا ضيفنا جوتانيا ان كان الروح القدس هو الله عندكم فكيف وجدت مريم حبلى من الروح القدس يلا قل لي هذا وكيف كان تلاميذ يمتئون من الروح القدس هل امتلوا بالله تبارك وتعالى النص الذي كلام وقعن في متى 1 واحد 18 1 18 متى يقول لك وقل قبل ان يجتمعوا وجدت حبله من روح القدس حبله من الله كيفك تفهم ذلك اتفهم بانه لامر بامر حمله روح القدس اليها وانت تعرف بالقراءه أنجيل اللقاء تسجد أن روح القدس هو إيه جبريل تتجد أن ملاك جبريل كان يوقف أمام زكريا في المعرض هو نفسه الذي ذهبه إلى الإصابات يعني إلى يعني زوجة زكريا وعرفها بأنها ستكون حضة هو نفسه الذي جاء إلى مريم لاحظ يا ضيفنا الغريب وقد شارف الوقت على الانتهاء يقول الكتاب في عمل نصر 10-44 تبينما يتتكلموا تبينما بصر تتكلموا بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون يعني حل الله عليهم إذن صالوا آلها الأغرب من هذا كله الأغرب من هذا كله بالثوان المتبقية يقول لك أن يسوع المسيح نفخ نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس الله, يبقى الله يأتي بنفخة الله يأتي بنفخة يا أستاذ فنفخ اسوء المسيح وقال لهم اقبلوا الروح القدس أينما تب ذلك هل الله يأتي بنفخة من فم يسوء المسيح يا أستاذ, يا أستاذ جوردانيان تطلب مننا أن نركز ونطلب منك أن تركز زي ريتينزم نصر لاحظة بس أعطيهم نص الله يبرك فيك أعطيهم نص حتى يصنع للأخوة الكرام ف... وقال لحظة واحدة لا يخرج من يأتينا بالنص الله يبرك فيكم قبل أن تركوا وقال يقبلوا الروح القدس طيب لاحظة واحدة أنا سجلتوا هنا لاحظة أعطيكم بلحظة واحدة الله يبرك فيكم الاخوة اللي عندكم سرس الله يبارك تيكو نزيل أحبا. أحبا. أحبا. أحبا. أحبا. في يوحنى عشرين اثنين وعشرين لما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس شو رأيك هذيك اذا حضرتك الله صيح فهكذا اختفرت الله سبحان الله وتبارك عما يصفون وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد قد نصت شتابهم على أنه إله لا إله إلا الله الأحد وهو لا يعترح بذلك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأبرو إلى الله من كل كلمة سقطت مني سهوا إنما هي من باب المجارع واستغفر الله العظيم على أي تقصير وما توفيقي الا بالله تبارك وتعالى جزاكم الله كل خير اخواني واحبابي واشكر كل من استمع الى هذه المناظره واشكر من الذي كل الذي يستمع اليها الآن تسجيلا وحياكم الله انصف المساره بان يتبع الرساله التي جاءتهم من السماء ففيها توازن النفس والعقل والفكر والروح وفيها إجابات عن كل الذي خالج صدوركم وعما أرقى ليليكم وأنفسكم وعما أحجم آباؤكم عن التعليق عليه هذا دين ليس فيه سر إذا كنت الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله صلى الله وسلم وبرك على أفيد محمد وعلى أهل وصحب الأجمعين أشكر لا أنسى أن أشكر أخي المزيد من المناظرة الحديد والأخوات والذين مسكوا الوقت والذين نظموا لهذه المناظرة والذين قاموا بالدعوات وأرجو الله أن نتيبكم خيرا على كل كلمة حق ثيقة هذه المناظرة فتكن في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله في قلبنا سليم أشكر كل أخوة والأخوات الحضور الذين لقبوا الدعوات وأتوا إلى هذه الغرفة الغراء من بر التوحيد ليشاركون هذا الأمر أزاكم الله عنه خير جزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشكر طبعا وأشكره في النهاية